الذي يذكرني يصدق <تصفيق> ان الله Ik ben hier in het midden van de zon. Ik ben hier in het midden van de zon. Ik de in قال لي شورق الأرض فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ بِهِۦ بريت لي عكد بقوتي بريتك الوتي اخرجت عهوتي له عهيت له يَا رَبِّ الْهَارِمِ يَا رَبِّ الْهَارِمِ يَا The <sweak> world وَيَقُولُ <تصفيق> الَّذِينَ آمَنُوا آمَنَّا for mm you. -hmm. Mm -hmm. الشيطان لهم الشيطان تنبيذهم وضلالهم فينشدون له طريقا من شره الله لكي يسكن في بابكم قولوا هو الذي شرنا من فتشوا ik heb er is niet bij. Ik ben van de eerste, ik ben van de is is en heb je Ooh. Mm home Je bent zo ver